والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه الآن برد بخالي دونك باس ما كرد أو خالي دونك باس ما كرد لو كإنسان دائما بردوان بي لسر ذكري خويت بارو تعالى بها محالك و بزماني بدلي لسر لها مكارك و بشو قشي لمحبتي خويت تعالى لسر أو بشوفش قشكا بيك سنجي هذه خويت علابكاء، وأخبر عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته، خويت علابكاء مرة جئني أو كسي أهلي ذكر به أو كسان استفادا كان وأنهم الألباب دون غيرهم أو أنا خاوني عقلا أو فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب براسل دروزبوني اسمان كانوا الزويدا ولا آوازين يوان شوروش داك بوخوتان أيبنين أمتشانها بلغي لسل تشيتي على وحدانية الله لسل يخوى برستي لسل ويخوى تعالى بلتنها خوى أنبونا ودروز كردوات خواهی که هوا لگل الله یا او بنورتیه که شو. شاید که وقت آبالگیل سر وی که یک خواهی ارزو عثمانی درس کردو او جوازی کانی نیوان شورش که قد ناگوره شورش هر بیشتر سعادت با. اگر دو خواه ابو نیا اوی نابازیاتربه یبوکم تربیه. هم دلیل ای سر وی که خواهی تعالی که. زم آیتان آن بالگانه لیولی الباب بوکس ک عقلی همین. انجاد وای الله. أواني يادي خواكَ، بلام بتشي وازك قيامه وقعوده على جنوبهم. ببيو بن هريادي خواكَ، دابنيش بن هريادي خواكَ، رابكش يعني إنسان يا يا لو صح حالته يا؟ يا ببيو يا كتاب إمام مجايدة فرميتها بإبار لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبه فالتوبة ببوكسانيك أخوة تعالى مجدئة لخشبون قولت لأجر باداشت دياتي وقال لسورة حزاب باسماك الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله يقول أن النبي لسر هرسي حالتك تهريا خوابك بأبي أبي هريادي صلى الله عليه وسلم لما الله شو دروا يا أخوائك ذكر أخوائك. له يا هلا وجعله جميع الأعمال. قرิน جميع الأعمال الصالحة وروحها. خوي والروح هي هموعملك لو عملك لو, لو عملانيك أخوي تعالى دينا ولو عبادة عنيك أبوه ميداناوى فمتى عاد متهو كانت كالجسد بلا روح حر عملك بذكر إخوآبه وقجسد وابي روح حتى إنسان خوي يا غماري إخوآفر مي على الصلاة والسلام أو كسيادي إخوانك أو كسيادي إخوانك وقزندو مردوؤا وقزندو مردوؤا بخرجت أنا زان يجلني شانكاني منافقتيها كم يا دي إخوائكن يا دي بس كم لا يذكرون الله إلا قليلا آت كافر بي. منافق وايا جابوا تول الصفة منافق دور كويتو ذكري خوا زوربك والذاكرين الله كثير والذاكرات جنان وبيوان الكواذ زور ذكر خواكنا زور يا دي إخوائكن أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم تمشى عن خائت على سورة الطهاء آية إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري خائت على باب يغمر مسالة طبعاً بها مو عبده الله هذا براس تهر من من من النبي إيش كخويه نوري إما هي ايه ما ابي بخصي اوكي ايه ما ابي بالكذب انبو او ايه ما ابي سجود وركوع وسجود همو ذكر يادك ما انبو او به والله بداخه وامر وابيني تنانت كلمه سجود وركوع ايش بو بشركان ابو الهر بعاشكره سري الريز ونوازش دادا نينين بو شي نبيو عدي داني يعني بابي غمرج بي صلى الله عليه وسلم بابي غمرج بينا معاذك الجبل سجدتي بو بيغمر بي صلى الله عليه وسلم فرمی نابه سجده عبادت نبود سجده رزم بود تینابه سجده در روز بول کاتی خوابه ها او تملا ای که کس سجده بر بواده و تهر شیطان او سجده مال خوی و راکه ک سجده رزم و نک سجده عباده نه و هموم متکانی شه او سجده و او بو که پیغمبر یوسفی بود پاشان آونی زعکو تبعی خویو برکانیو پاشان چون بامیسوده ای همه میان روششون بامیس سجده امروز با یوسف اما همه میگذرسو بز لذا حتا زمانی پیغمبرش مابوسال الله علیه وسلم که معاد شو بایمان هاتوا که ما شاید سجده ابن لا شام با قشکان و باوانه و ایجتیمن پیغمبر برسترسال الله علیه سجده ببر فرمی مکا مع دروز نیا مسجده ببر دروزنیا تو لا یستوا نسخ بو امشتنما اگر دروز با بجن مول سجده بر بو پیاوکی بس دروزنیا کات سجده بردن عبادت کردن بقصه کردن هموش تک لو بابتنا اوشای است خوایته بر تعالی تای بد مکرایو بخوایته واقم الصلاه فاعبدني تومن ببارستا واقم الصلاه لذكري كان يجكيب اوارنا او يجك من بكيتوا برابر رزقان كيننا او يجوا هم الدنيا فربه دنيا تشيا هذا ويا خوتله بريك لو هي دنيا تشيا دنيا رو بارو افرتيك لبردستا لو زياده هي واس بينا او هم مو يشتهي شي بالراوي وبجي اهلي وربويادي أوخويت على إيكتو جورة ترين غايو أمنيه ووأوت ويبسبي بني علي بيبل بس خزق خامب بنيا ويت تاعه هتمنه واعه دهورناو نوشكك أهو دهورناو نوشكك أوقسى لك أو كدينة بس ما كت أوقس كرنا لجل خواياكي شعورة هبيه هستة هبيه كخواقسد لجله كا نجاعاد لناوشكك نبيو معناكين الزاي خواخد بليبيتو راكي تدربو الحديث اللي تشوق فيه هاتوا يا فرمي عليه الصلاة والسلام خايف قرر من مالم ناردو بو نوش مالم بو ناردو مال من أرضه تأخروا بوأوين نجسب جماعات بكرة والزكاة بدرية مالهم بوأوين أرضوا كشيء أموره بعكسها مالها تو بوأوين نجس والزكاة هو ميلنا وبشيء أو تأخون مالك أنا غير بس زكاة يعني بقى يك فقيرنا ما في استماننا أبو بأوما متحدة ولا ولا يا ابو عبادي وبفلان وبفلان اللي دستكافر داواكين والله بس شرعي دا بشكراي وكو خوي لجينك ما انا همشتك تيايا دواء Fermi وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه بل هو روح الحج ولبه ومقصوده فاي يقول الذكري بس تواني بالرجو وكباس ماكن بحاج بمناسك قاني بلكو روحي حاج همي ذكري تعالى يبزان شورج أو حاج معتمرا نزماني أنهار لا شيئا لذكري اخواتي تعالى وقرنوا بالجهاد وأمر بذكري عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء هروها لهموا عبادتي وكوا عبادتي جهاد فرميا يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا هاي بروا داران أقل لقل دجمنان وكافران ناسانا سنوبروش يكبون أو الشرحات الكايا وثباتاً أبي الله كثيراً لعلكم تفلحون. هو كاريسرك أو تنتانيا خوازور زور كان. كان. خوا خوا على فرمية يا دي خواب بشر سرقه و اي نكوى سرقه ابو هريره رضي الله ورحمه حيلي بحديثك ما جرت وفرم بيغمر خوشويس لرميته عليه الصلاه والسلام انا عند ظني عبدي بي وانا معه اذا ذكرني افرمي عبد كم شلون هست نست برانبر من شاء اوهم برانبري شلون غمني برانبر بمنهبي من شاء اوهم لرو علماء شرح ام كلمه كان. يعني اذا كان حسن ظني بخوها به نتي بخوى باه به ويقول شاكي او كسي ايه اي نتي بخوى خراب يعني شون يعني بسير عملك ممكن؟ عملك شونه ی شکتشونه عبادت کشونه دست باشید ساق باشید دل باشی عبادت و خواندن و طاعت عبادت و معلوم نالو کار و کسب یکد لرزامانی خواهی مرتاحی خواهی یعنی اگر لوا کاته به مربی چیته ولی زور مرتاحی آلو کاته شاخ خواهی تعلق جورتی نپاداشتی و دل نمی آی اگر وانه اگر جماعت با خواخره مثلا نصب عبادت و خاکو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 راस्करी ریکوپي کي خوي دورش ل غلط باش لنه اخي خود هسته کيواني ده خود شاګه جنا معنيات و زنا کي تو عرف خوي تو حاشا لرئي او دس خلق ببري تو دايبه ولا ګمانه بخوابش خچون ګمرد بخوابش يعني خوي ګورا بهشتګي بو زناګرند نه نا او كات خوي ګورا بهشتګي بو زناکه رو دزبر او قلبر او جدد او مشرک او کافر جهنم کي بو وان دان او عدت للكافر با جهنم کي افرمه اخوتا لو اغرب باريزن كبو تشي دانراوا بو كافريكا وانا معه اذا ذكرني الا من لا قليام اقريادي من بكا أقر باسي من مني من لا قل او لا قلابون تسونا براكان لا دو لقلابون. لقلابون لقل بونا كامي جبه بدو باشا علماء نفرون بحقيقته بسر خسن بس نزا ني شلون حقتك هواي يقول الاسمانه بس لا قال ايش ما مانه ولا مانه يابي لقال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي اجل لنفسي خويا او عبدي من بكاله منيش لنفسي خويا هذه نفس بخوالي راهو يعني لقران الزر تعلم ما في نفسي ولا ما في نفسي كلمة نفس يعني يعني ذاتي خويا تعالى بتناصي في دنيا وبتنا ذات اجنيا وصفاتي ذاتي برلصفات جلال وكمال لخويا تعالى النفس الله يجر لنا اخي خويا باسم كامل نجي للي خوم, للاي خوم. باصی او کم از رو پدرش دیگر نمودن او. ایو این ذکر نیفی ملاين ذکر تو منه. اگر لناو کسان باصی من بکه من لاي باشترین کسان لعسمان باصی او کم. يعني لاي ملايك كه كه. كه اگر تو بتناه حتى بتناهون زور جوري آقا داره. ول با حديث حاكم سكه آخر مانو حود كمال كه. اگر بتنها یادی خواهی کرد و چه و کانی فرمیست چی باید خواره خواهی تعلق لج شد سپری عش خواه حشری که و بتنها از اون چی بود من لناکورکو ملانی باش ترین لوا نه ملاکه لاسمان باسی که لای ملاکه کانی مقربین و اونی العرش جبریل و میکایل و اسرافیل هم و اونی کن زیکن و انتقر بلي الشبر انتقر بلي ذراع اغنى او بستيك بلاي من بير من او اندا ذراع لسر او انزي هتاو انشكا بس تيك بلاي اودم يعني تو تشنج بي هوزياتردي ام هات لشو لما بس يغنى فرمون اطوالي بوتر لسر حتيكت نزان شون اشترى لدى بوترد كهويت على تو تشنج بطاعه بيتا بشوى بمغفرته خفيرة بباداش زعتر أو يتبشى شوى أبخل فرمية الحسنة بيجي بعش ليهم وإن تقرب إلي ذراعا ذراع لم نزق تقربت إلي باع أو باعن. لم سر هتا أو سر دودس عربيا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا تأجر أو بيد بولاي من برو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 قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بيشفته من لقال عبدك ما دام إيادي من بك ما دام باسي من ما دام ليوي بمن بجوله إذا اشارتك إبراك ربا قدار بن هدى قبيني لنشا دمي داخستوا لذكر دمي داخستوا لا ذكر أوه يا أبي ليش بجوله سيري حديثك وتحركت بيشفته سبحان الله سبحان الله أبي نمل أن يشأ هيك فاتحة كآخر إلا دلعي يعني بزمان الله عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم الدرداء علي صلى الله عليه وسلم ألا بخير أعمالكم ا حبهم يجوب لي نفرين باشترين كارت امبيبلن باشترين عباده تامبيبلن كبيكن بو قايبر ودغتان وازكاها عند ملككم خا يرنين الى لاي ملككتانك خوي تعالى يا وارفعها في درجات درجاتكم برسترين يا لدرجات اعمالتو كم عملي لهم وبرستر وخير لكم من نفاق الذهب والورق لا بخشيني زي روزيوش غوربه غورتربه وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضرب عناقهم يضرب عناقكم لوجب اشتر بكب شيت الجهاد وغزال بينا اخوا تولا غردني كافرا او انجل غردني اوبن قالوا بلا يا رسول الله, بلا الله بلا ان بلا اي بما عمل قال ذكر الله يا دي ذكر إخوة. إخوة. زور تو اگر زمان دهار بخواه جلوایی و باسی کسی ترناکی، امر باسی خالکان اکریبوی باسی خواه لبیو چوته وای جیانمان همیشه با درد دستیونه راحتی، خوا امی جاوت دست خواند. حالا برو یادی که کی باسی آو بخیوک. یادی که کی باسی چه کی چه لط تاگوره تر باسی آو بخیوک. با او سرپرستی آدی که بعد دردکان چاره سرکه. دی به فريانا <تصفيق> كون نبي نية لو لوا بخيلين ونبونين ولو حزار حسابك خوي على باسم ابوك على جرم الملك خلقه ووأمني أنا بخلقنا يا أترسان لفقيري سبحان الله لعملك يعني هموا بداسوا والن أنا يعني إما يستل نبوني ما أنا لمولاتة كذا بداسيو دد نبوني ما هنا لا نو الله بس اویا کباست یکی دعایی خواب که خویت علا خوی سرپرستیاری دکه بس خوا او که تو خویار می‌تید آیا پس که تو تو نه تو یا چی چی که یا هر بس او کسی یا او دکسی یا او بیس کسی نه دب روبروی او ولله اوی می‌شود که بود دارایی می‌شکه اوشدن آبی چک نه به شریک پیاپکی شریک نه به پیاپکی با خویت علا جویا دیگر الله برای برزگان هلا حموع مل جورت ياهدي إخواني هو عمل الجورة. رب ببيعوا حديث الصالح. هاتك شوي نودي باس ماكل. ولا ذكر الله أكبر. ياهدي إخواني هو مش تجورته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة. أما حديث باس يوم أن بو كابي جمع صوم الوداع لما دينوا وديبو مكة. كيفوا مكة. ستشيلومت لجبيانه بو مكة. شاخه که بیش نای جمدانه به شاخه ک. اگه نشاخه ک، یعنی چون اصلا مثلا تو چی بود جای علامتی که پیش او شد، نکای بینی الیکا که او او شاخش علامتی گیشتin بابا مکا. یعنی لمدینا زیاد چوارصد اون ده. چیلویا صد چیلوی ما و بگنا مکا شاخه نای يسير في طريق مكة فمره على جبل يقال له جمدان. بلاي شاخ كاتيب جمدان قال سيروا هذا جمدان كان كانوا وصد هزار صحابي لجلابه لحجت الوداع فرمي برون بجمع صد هزار كاس وبوانا عادة السفرة عادة كاروان أو هاي أبوخو فرمي جمدان, أما جمدان برون سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذاكرون الله كثيره والذاكرون طبان قماني ثانيه للسفر هي بيش كه هي دعكه اشاره الى حديثك ياك علماء نفرمون فرمي الراس او او او يزوقي اشت جمدايه بر ومك زوتر الروات تشه تبيشوا اما مسابقه كدو بيش كوتو بيش برشه بيش حوركانيك وبس باشرين كسي كوا بيش برچيب قال العباده ذكر اخواك او انا زياتر زمانا بذكر ربي تعالى واقرت يادي ربي تعالىك او انا مغفرته ورحمته خوايا خوين تجبو امامي ابن حجر اي ابن رجب حنبلي فرمي ومن هذا السياق يظهر وجه الذكر السابقين في هذا الحديث باب بوبسي سبق الذكر المفردون كذا الا فرمي لما سبق الركب وتخلف بعضهم نبه على أن السابقين هم الذين يذمون ذكر الله ويلعون به فرا غيان بل كسانك زو بيشك وتنورشتن رغا كان بري بل ام باشرين ك كبيش برشب قال عبادتي اخوته الذي ذكر اخوته اوك الذكر اخوته علاه كان هندق الالي علم فرمون شلون هر امامي ابن رجب فرمي على قول عمر كل عبد العزيز لا شيء عرفها فرمي او كاتك لعرافات بمزدلفه فرمي ليس السابق اليوم من سبق بعيره وانما السابق من اغفر له سابق أو كسنة كزبقات منزل بقات شونك أو كخالي خشبة او سابقا دعائك غماري خوآ سال الله وسلمه كوت من أمي الشرح كده وبأذكارون الله كثيرا وأذكارات أو عنك الزوية يا دي خواك اللي بيانو جنات والمقصود أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة كأعتبر دوام بني ذكر هو كارب وبدوام بني محبتي خواي تبارك وتعالى التي هي روح الإسلام أو الروح إسلامة قطب الرحدين ومدار السعاده والنجات وقطمان الدثار دوب دوبشي باش يخارو سروا ذكر اخوا محبت اخوا او عباده قلبي انا هرهموي بريتي له باش اخي خارو و غير سروي بنوي لقلى النبي شي استفاده تو قلبي يا ربي هل عمل كي سروا هر هر هر اساس دائري وجعل لكل شيء سبب وجعل سبب المحب المحبه دوام الذكر سبب ه مش بسبب دانا والسبب محبتي خويت على بردواموني ذكري تويا بخويت فمن أراد أن ينال محبت الله الزواج الفليل هج بذكري كأي خوي خوش أي خوش على حتى عمري صحابي الله عليه وسلم من براسدي إسلام طبعا لما هو بيسوسس نزان لما فرمي والله شریعت کانی اسلام زور بوده سرم با شکانی، عمالکانی، آنها یالشته کم پیاپا کم تشه بوسی پیاوب کم دستی پیاوب بگرم لسرو هم ویانو بیا فرمی زمان تربیه به ذکر خوایت لا زال لیسان و گرط باید ذکری داشت انشاتو تماشای فوایدی او ذکر کبرات کم تو وقت ببر دوام ذکری خواب تو بس ذکر چون ذکر زمان و دل پیاک و إنجا عمل كانت هموي كنترول كه هموي سيطرة كه بسريع. أباوز ذكرت دس بري بحريش تقول أخوا خادلة هذا نكى زنا خادلة هذا. هني معقول إيه كابراه ذكر بكاو زنا بك. ذكر بكاو تزيب كا. معقول الكابراه يقل دوكانك يا زمان يحبله سبحان الله والحمد لله لا لا لا. لولا أبتش. كشانو بيانك أنا قص كلا خالتي. ناي كا أرسل الأخوا. بس إذا جريادي إخوانك. يا دي كا قراني مو ساقالبه هل هلله يا با طاهره دي دي دي دنيا والله قاعده سي باشترينك سي يا دي نا يا دي بقوة يا دي خادم يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرمي ان خادم خادم عبد ب ماندی او کو خادم یک بکاریش، ایش اگر من کردم با ایش مجبور کنم. چوب لاين شو فرمی لبنتی خادم الله سبحان الله سیف سبحان الله سیف الحمد لله سیف الله و اگر که کاته. علما فرمی یادی خواب قوت دکا بویش تو یادی خواب کبزان چنین بقوت رو به قوت داده. فذ باب المحبة و شارع الأعظم وصراط صلاة الأخوان درجاي محبتي خوي تعالى لاو درجاي وتشتاجورو فالذكر للقلب كلماء للزرع توتة زرعتك راكوبياك بيربومي أبي آيبي ببي أو لا شيء أو, أو خوي تعالى روح كي خوي تعالى بل كلماء للسمك ما ببي آو أو هاي. ببي ذكر توناجيد أجروت داجيم توناجي تو تمرجوا لا حياة الا به وكو باس باس ماك الجنوت ما نذكرش طبعا انواعها ادرا كان ويقلد يسبين نوع عبازك ينتز نوعك يقلوا انا ذكر كردني اخوانا وجوانكاني بصفاته برزكاني بمدح كردني اميا ذكر كردني خويته على بو الفاضانيك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبرك يا غمره فرمي عليه الصلاه والسلام احب الاعمال الى الله احب الكلام الى الله خوشبیستیان قصلا لعای خواب ریتال سبحان الله والحمد لله ولا علا لا الله الله أكبر هرچواریان مختص با خواه هرچواریان باسی خواه هیچ باسی بشرو مع الدود نیای بس باسی خواه تا علیه حب والکلام تو بر دوامی لغایب دو را کویت او ل شرد دو را کویت زمان ملاکه کان لسرد آنوسن هشتی کابلی زررکه غیری دکر خواه تا علیه سهام أويا مكاني خوا بزاني تطبيقها كي هو شر ذكري خوايا حلالو حرام مكاني لبرشة ودبي شو ذكر مذكري ذكري, ذكري بقرأ قم الدنيا وكي وكباس ما كت أويل لو قرآن خوي بيبش كابتشوري حشرك للروشة من من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والله هر کس سے خویلو قران دور کھاتو و خوینے تو اگائی لینے بیو بی اگا بیلی روز قیامت بیچوری خوا ہشری کا جاله خوی بو چ بیچوری ہشری کر دم ال اخر تو کر بی لاس تیادہ کی ل ذکر بی مجبر تو چورک مل نہ خوی نہ وارم او کو بس ما سکانی رابر خود پھر کا خود پھر خوی نہ خود پھر قران خوی نہ وک اوانی نہ خوی نہ وارن اوانی ش خوی نہ وارن کا و الدينار والدرهم يا بو آخرتا كتان، بس أنا أفهمه، يشجّل ذكركاني أو يا ذكري خواتي علابك أي بدعاء كردونو استغفار، لي بباريتها، دعوة إلى خوشبوني بوكي، خاطي إلى برد ما كثير بوكي، زليل بوكي، بجريد بباريتها، أهمي كين نوع بل نوع كاني ذكر، بل الله وأفضل الذكري وأنفعه مواط في القلب اللسان وما كان من الأركان النبوية، أمل. دبیني کی زړه ګرنګ باشتری ذکر او کټ مان زمان او دل هر دچ اگانه یک دری به ذکر خدای تعالی کې او ذکر کان ذکر پیغمر بي صلى الله عليه وسلم او ک پیوت وین نه له خو مان شدابین الیرا تماشاکان او ذکر بدعیانیک هيا له رمضان او تراویحانه تماشاکان او هم هنانو بردنيك له تراویح اگری یک دلیل مو یک دلیل یک دلیل صد هذا الصلاة الذي دار في قمر سال الله عليه وسلم هلا صنوا يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا لا إله إلا الله محمد رسول آدم صفي الله نوح نازم دجل الله أديلكوا تنا أمانا أو مزقته ويتيا بكرت شن كلا سر الراحة ولم نعلي وتأيسته على أول طواف أو أبا ونا وجدان وأوين هنا والله أمبريكاكك واحديس بقمر وينه وتوصل ونداشن بهيمني لسر خبانيش تماشا after the years does not fall into the luke, There is more than you should know Satan You don't know or do the horn of that priest Don't know They did a voice In our way there should be something to read through theran. All ears come through the diplomat and put 2 drum They don't come through theional θ generally surely tomar down I'm أول شريعة الله عنه. أجد تو زيات رتبي وربي هناك وكوربي زنم أو بيدعو عبادة يا دو بانه لب این یعنی بانی یکم و بانی دو هم است بانی یکم نادره قه لیشون جمله این لواتیم با بانی یکم بدیهیه خویم ببین زندو بکرته آو لاسر او کسی مسئول آبی با خلق کر رابگه نبلا که چه جواب گرفت دو بانه لب اینی بانی چند بیست دقیقه نیم ساعت پیش آوی نیوز ببی پیش آوی نیوز ببی بانه کد ریل و بانه خالصی حلاسند باشه نیوز یا خود حلاسند یا خویم آماده اکنون بگرندن او با مالکانی هم مزگوته کن یعنی هستن لخو آگادار و نیچی بعینی به باش هدکشون نیچان لکیز نیست دعایی که فجری صادق بو بانگش کادره امن امنه شتی که لوزیادانه امساگ امساک امساکی چیکار کرد خویت علیل قرآن فرمی لر رمضان فرمی چی بخون و بخون و کل و شربو حتّاً اتباينا لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر ثم تتم الصيام إلى الليل يعني أوبانه كعبد الله يكون مكتوم على زمان يبي يغبس الله عسل ما أبو نجي جابو دمشي أنا كده توأ بيز دقبلك أكذب دم بغرناو إن شدواي بلا سبب يوشش يس دا دا دا مزرع أشش أو أنال على أساس أو جس پی کا بفجری صادق با کس شد نخوا بلا میشت انی ژکلی تاکید نہ بوین بو چا رے کی دوے او با تاکید بینیشا کا بو کا کتو گوریت ام نخشت گورری کہ غمر وائنہ کر دو صلی اللہ علیہ وسلم بان بو نیشیشہ بدم گریت نووشہ کا بان یا دم گریت و بان یا نیشکی تواب امسا کا بان بو ہب نیشب ک ملانان نیش مکا ای مو پی ولے دم بگرا ای مو پی مخو مخورا و این وانیا، او بی ریلیف کننوا. بان لزمانی پیاگم دراو صل الله علیه وسلم باو بان دمی علّ خود نخوردن گرتوت و او نیزشیان دست دو. لذت وانیا. چهل کی پیش وله مساعی مساع. باش. ما خوب آن خوام حالا جاری ما خوی احتیاط. او احتیاطمانیه لدینا. اما چه چیزی که لوزشانه؟ پس اند لوزشتنی که دهن را و کاوتری پیش بان. تماشای پیش قامت کن کس تان بینی ولی پیش بانگه کبانه یا بانوی شکن به تماشا بله اللهمصلحی علی سیدنا محمدین و علی و علی و صحبو و سلموک لقامده وتره انجاد وای بان باق کس تان بینی و کبانه وبله ها هم ولقامده یه لند لقامتیش لکامت هر بسلاواد بذار دست بیاد. اگر اگر لکامت بسلاواد دست بیاد کی؟ بولا بانگ بسلاواد دست بیانه کی؟ من پرسیاتن لکام. بوچی لبانگ بسلاواد دست بیانه کی؟ زور جرخ نیومان لکامت که اصلواتی لگل نیه. اما نرکن لاصلاواتا. توش لق لاصلاوات بانگ کس لاصلاواتی لگل نیه لبیداید؟ ای بولا لبیداید لاصلاوات نیه. کس تان بینی ول بانگ لبیداید لبیداید. پیش ای بانگ که بسلاواد با؟ کس تان بینی و؟ قب بانگش کلمان. دیکه که بسلاواد نیه. رختن أي نهاتوا؟ اي ليش نهاتوا؟ كستان ولا لبانة بل أشهد أن سيدنا محمد رسول الله جابن بنو. لبان بورق لي يبي به؟ السيد؟ على يأخذ نهاتوا. اي مش شروري يبي يدل إنك لتحيات على ذكركاني الله عليه وسلم زيادة كمن الله ما شدوا أن محمد رسول الله لبعغار رقم لونيا بيغمر سيد بيصوت بس واه توها لقامت شروابك لتحيات شروابك بشر باشا, باشا كتو أون أونا أونا خوش ده وبس سيد يخوض زاني اي بولش يعني الدنيا عن نذكر دوبس سيد ليه رجع دم بوا ختصر ككل بدعات الظلال لا داري شواء أي كي بحجاب بصر خوته كعلى سيد مناشك كردو بس سيد لونيا سيد اگر سعیت او بود تا نشونی نکی، اگر جوهرت او برست او خوشویست او نوری چاو تو او، او بود، لحوم آملاگانی، بازارگت آشونی نکی، ل معلوم نال تا بشه نیا، ل جنینان تا ل تعزیت، احكام تا ل کارو ک، ل حموضه کی دینی تا بشه نیاکی. یا ل دوای بان، ت دوای بان درا، سلامات ملسر بن، دوای وسیله باب کن، نیو تا بدینی برزبان یوشکو آب کاف، أبي نيب لبانك أنا هم يأوز زيادة إلى صار هم مكتوب يشرع بقرية صلواتني لا لا إله إلا الله كتب بدنى برس بانج وركوابلي نيم فاتحة هدية إلى روحنا زم والله وبالله هم هاتنا بردج مالوا او تياني تو بوچيني علي خلق بان باتو بوچيني علي خلق فاتحه باتو او تمر بو مكتبه كبره اگر يك حديث دوزي او وابل من له بيشتو ايلب الله كبر شو درتي خ حافظ الله من سن بيني ايچن بيني او انا شي او تري له دواني ني زكان مرجات عليكم به مهمي پیغمبران بيس پیغمبر ما بيس ورا بوخت انت مشا کی تی حدیث کن برکان بخنه و تا کی نہ خونی تا وا ویسے قرار یک در چا تشرک غربي بو کی وڅن ورقه کی سی ساغ کی هني کچنا شي ذکر کی چا غمر بن چه ته تناتون ذکر دو اينو جگتا ال حديث البخاري ومسلم حديث لکته لکته بګانی حدیث نقل کټ کټوب یلی هر به تقلید نه زور به زور ته تقلید نه او کو بس ما که با تقلید نه وککا یا چې کیلوشتانی من طبعا بس يو تاني لقى الله كملهم بأوي كواريد بواريد، إشتي زادنا خير ص صرع إبادة كار، أوي واريد بوه، أوي أوي ك مشهور وعادة لنا أمزجها وتقال دواعي نيش دج الصلاة دينان، دمن يستبقى حريش كتر أنا لم يك حديث بوبين الدرباري أو، يك حديث بوبين، ليش يثنى، ها، نية، أذكرني نيش بكونه ولكتو بكان حديث. بابا مربوط بابا پیوست براوا. شتی زودم مخرصه دینه که خواهی تعالا. من عالم صلوات میاد. بس تایبدمان کدینی عددیک بعد بعدتیک ولی زجی که تایبدمان به بدعا. اسم عتالکو سین اخوانین لدعینی از یه کان. اولین حدیثی لسره. یه چیزی که علی جعفر مسیورتی ببر دوام. آخر کوال دلیل. برولشون یه چیزی مسیورتی حشرتخونه. یعنی تایبدمان یه کان. آبیه دلیل علی سر بی. آوایی تایبدمان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 أو شو أنا بياق هاد سيد فلان يسيد فلان، بلى بل بس أترى، بمن بس تورناب، والله علم بيني تور بس توراب، تور تور قال الله، وقال من العلم وما قال الله وقال رسول وقال دبينا. قران وحديث قصي صحاب انب هي شي بين ابو او جمع وكذا ما الدنيا ما نستان لزكوا ما كدوا وتكاك التكيه على التقوى. مسجد مكان لقد كانت مكانه عبد القادر ولكنها على عبد القادر ايضا سوف تتحدث عنها جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا عبد القادر جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا سبحانك اللهم